صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعه لموعدين بارجعات مع عائلتي عت اسران 3 محرم شحن 430 شوعه هجريه كمون حموشت نوفمبر اكتشحنا عصر تحمشتان ميلادي ان شاء الله تي بغسلنا ونوزل لنا درسي نقص لهم صدماني كتاب الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين بارتي حزنازلنا ارستات بغسلخ النزاربلو زقننا مالتي بزعبه انواع العباده عيناتاتنا عباده عباده بزوح عيناتاتو لكن مؤلف رحمه الله قال لك هبت عبادات تغسلنا مالتي لو ما عند دمعني بزعبه الذبح حرود نوع من انواع العبادة مخانه كنزارب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سوره الانعام الايتين 100 و 62 والى 163 ومن السنه لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتايب المالتيو ذبح عباده مخانو دليلنا تو كاب قران كاب حديث تقيسلنا مالتيو قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتايل قل ان صلاتي اذا سجد ازلخ وصلت ونسكي حرودي مالتي ومحياي هو ملو ومماتي كما موت مع عائلتي لله رب العالمين كل ذنبي لا شريك له تزيب الله لذلك كابتن رب سبحانه وتعالى نربياني للتقى سن حنتي انت تعرفون الا شباب نصف وهو الذبح زي عباده وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تايلون لعن الله من ذبح لغير الله نذير رب بزهرد ربي لعنه انه ومعنى اللعن الطرد والابعاد عن رحمه الله كابراهيم يا رب خذ والعياذ بالله جيتي لعنامه مرقم مالتي يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الدرس الذبح ازهاق الروح باراقه الدم على وجه مخصوص تعريف ويغلس انا الذبح انت عند حرينا مالتي هو ازهاق الروح بإراقة الدم لنفسي كم تخيرت روحك تقبره لكن بمقتلتيك انا انما بالذبح بمحراد مالتي مغاني دم كتفسج مالتي اذاً ذبح نبله على وجه مخصوص فولي زخانه اغباب فولي زخانه شرط له كم ابوليمه هذه كم اون عقيقه هذه تقرب لله عز وجل كنكبر بزغرنا ويقع على وجه باركس وزوح كفليت قال له ويلو شغله من عسيمين سلسه كفليت تغيسه مالتي انا احترخ الجمره بدحرينها بشرحي احصرناون كنبل اماتي بشرح ان شاء الله اب سلسه يغفل ذبح اتقدميتي الذبح لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله تبارك زيا عباده كم تضرب سبحانه و سبحانه وتعالى زباله فصلي لربك وانحر كم تنذر بالكسغدا نربي الكد المحر ات زي عباده تخليتي واجب كونه انت تخيل كمالته اجر ذلوا السود ماني نغاشا تتحرد كم اون مرعى وليمه غير زي اون عباده انت جائز ومباح فقدت النبل مالتو وسد ما سگاهت باللعكات حرده حروف مالتي ويد ماني حدث ابن غداي تخونو دماني دم سگاه اند حارده سگاه الشيطان از فوقي حجينا شاء الله نصنعين يا شباب مستدلنا تن مالك طيب تقدميتي الاول ان يقع عباده بان يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب والتقرب اليه مبارك تقدميتي ناتيز حره دولو زلو كبريتها مخه تذلل تحت الناقيركا نربح تحرك زياده توحيد فهذا لا يكون الا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى اذ ان من طرح تخون مالتيو رب سبحانه وتعالى طرحها تخون وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وصرفه لغير الله شرك اكبر خبرتلك انت دا نزيرب بحاريتك المخلوق انزين شركون اكبر ازغا بعدنا نريان يرنا ازغا يا شباب انت تدلي دمي انت سغا كن سي عبوز مات تبعنا يمنيو نايدل باغا نربي الكتحاريتك ازيا توحيده نجني ابعدنا ونزي نريان يرنا مالتي قوله زار زبلوه مالتي يحردو والعياذ بالله دورهم مثلا يئزز زي جن مالتي في النهايه سبحان الله ذا دوروز يا تحاريده كندهي فقران بلعوه حدا حدا وان كلسه كل لسه مالتي والعياذ بالله بدو حريو عزيزو فرسكاي زبلوه الله ابعدنا طبعا يئزز يئزز دورو حردو يا شباب زياده روزياده حردو ازلو نم نربوا لا نزج جنني نجني لو ممزحردو ازلو زاربلخه بدي احريو خرمكم نعيلهم سنه زحردو اي بلعون كمان ابيقح فوا اخونا طار داقحفت خيف اذا سغازي زي, زي, يمزل زي بالله اكوينو ايكونن كن تقربن تادم يوم سلازي نبواتنا نديتنا ثم يتعلمون الصحا يوم اذي نقول لا له نزار لهم زخر ذو زلو مخان مخنيات تقرب يقبر له بزخر ذيناب ذي الجن ما ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الرسول صلى الله عليه وسلم تعبله من رب سبحانه وتعالى ان صلاتي ان تاكيد من راقصتي كم بتغرني انت ابنك اوك صلاتي اوك ابل ونسكي حردي كحردون كلهم ومحياي هو طيب ومماتي خ معلتون لله رب العالمين ربي يخلص لا شريك له ربي مشارقتي ابل لا قبري مشارختي ابو له ولا جني ولا انبياء والرسل ولا الملائكه ولا الصالحين زياتهم كلوتهم يا شباب ابتي سرحنا يربي اياتهم زياته قداميتي نربي لنا نحرد اني زي ربي بزي دمزي كل قرارا ربي لنا اني زي ربي نحرد له تخوينو قبري يخون جنن جن اذا رب يسلمنا هل ايتي الثاني ان يقع اكراما لضيف او وليمه لعرس كان خبر لنا نحدق عشاءنا ونحر لكن ابتقداميتي نربنا غنحرد كلنا انت اصلي تدلي على الشباب دم ديا ولا تاسغا تادوم يتدلازا ما زال حدثه باضح يا حاريد نبل ابجي محرج بوتا تحاويسا ويتسريغانبل اضحيا نات صحيحا لكنت صحيحه لانه حارجي سبذ اضحياته صحيحه اتي السغاغن نتشدم تخاتلو زمتس زولوي اسو زياده خير تسل لكن ربي بده يوازن له تامحران كم هو الناتجني وين ذا قبرك حرده مسبلو ابا خلو نتاضر حردهم دربي وا اب مقابر كدمون ن شيخ فلان تبعهم نزمو تزي يقرروا ببو غير بزحرجيا نمتاهم والله الله اكبر اننا نحرضا زلنا الله بما لحسك اخو لا يكون ا تاع لبغاكن بشفولان قبريل كاحت تخي زلخه زيدماني نايربس راح خاتو وزلخه نحنا نزيد شيخ بحكي صالح تنيرو نحسو ريبلنا اهل سنه والجماعه ولي او صالح عندكم زلو ونامننا لكن مزو كله قبر تحاردناون ابشرك الاكبر ناتوا لنا والعياذ بالله اما زخلئتي نظيف لنا نحرب نظيف المندع حربنا يا شباب تدمد تدل يا زلق اند ولا تاسغا تاسغا تدل يا زلق نضيف ندع حرب حرود تعارض وسنحوه ابي لا تا بجيق تحرد بعينك ريايب لي مو ناس تخبره تو حتى وانت كل كيلو يدخل تلك خيل سغات قابزكاوت خبيركا بي زي اغيركا زي اون بعنا أو نحو ذلك فهذا مامور به ازير ب عزيز وي اما وجوبا او استحبابا وي وجوب نقدني صد مثلا رب سبحانه وتعالى فيطعام عشره مساكين بل ابقى الايات او كسوتهم حواجبي سخانه كازو كذلك بارك الله فيكم استحبابنا الاخاني صدقه لله كتحر توزع ازون فقودي مستحب في لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ايش ضيفه بربن باخيرا زام من سبد حركوينه السبيزي قاشو يا خبري لهمنا قاشاد ما حنا نحرد ازي فوتوي اذا حديث زي ا اخرجه البخاري كذلك وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاء عبد الرحمن بن عوف صحاب جليل رضي الله عنه تمرع علو قناقن يمر رسول الله صلى الله عليه ثريا ذا قنايل حيتو ثم رعي عند رسول الله موليم غير لا يا حمد تحل ولو بشا ولحنتي بدق غير كحرد نيمرخه ايلمه زي اخاني ولو بش ولا سين كان سين كان نمرخه الكحنت بدق كتحرض كمز قباع البخاري اذا سالت سيدنا يقع على وجه التمتع بالاكل او الاتجار به كنبلع لنا سقادهلنا نحر زغاف فوقي كمون حد شيء اليه يحرج مالت ونحو ذلك فهذا من القسم المباح ازين فقودي فالاصل فيه الاباحه لقوله تعالى أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ سورة ياسين الآيتين 71 و 72 أبذا سورة ياسين رب سبحانه وتعالى تأيلوا أيرون دمذلوا نحنا سي بإنه إذا خلقنا انت اللوامه مالتي ان سس ساعات انعام طيب بماه الانعام منين يا شباب الابل جمل نعم البقره نعم نعم طهر الخروف الشا مالتي و ا اربعه انواع اللوامه الابل والبقر وكذلك الشاه ومعز زياتنا اربعه زيات بارك الله فيكم كن حردا كم زلنا مالتي زياتن رب سبحانه وتعالى نمتاير خلقون مالتي نخنبلعان فمن فهم لها مالكون امالكو سبحان الله جمر رايوه معرهندي بيج فنات والله المراجع حنير مقاتله نزق العاز تحارقه جمل عبسه بغت الترفدو نشته يكون عامز غير سحبوا اخي نزقاني رب سبحانه وتعالى وذللناها لهم انتي خمس قبره مو زذات غير نا ينيلو بذنثات ازيات جمل يمززك سبحان الله مزي كله قماتن قشفن كولا بعل ابوعر بقرن القرن مو مالتي مزي رب سبحانه وتعالى انت غيره مو زذات وَذَلَّلَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ كَبَأَ آه... كَبَنُ اسْقَلُوا فِعْلًا غَمَل اسْقَلُوا نَمَغَشَاتٌ نَتْصَكَمُهُ قَدَمٌ بِعُلْفٍ مَكَانٌ كَيَمَصَّ خَلْوَهُ تَتْكَمُلُ النَّيْرُ مَالَتِي بِزِيَادَة وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ كَبَأَ آدَمًا يَبْلَعُهُ وَيُرْضِي رَبُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وسي... وسيله له زيد ماني اي شي نغير شي زحره دوله لون ري مالتك انت بدات تجالوه مثلا سقخنا بلعته تحريد عيد الميلاد نايز تولد كل علت يلو دحر حاريدو ابدعه بحرامي زاتوزل زخلو معناته بارك الله فيك ما مجرشا ثلاث تنغر تقيسين صنيحه حجونك دغمن حروت كبهال كله قدام هاي نغر نربي الناحن حرج زياده توحيد يا عباده ام غانب انصروا من وي لجني لنا تحاردنا كنقرار بلنا ازي شركم وخانون تاع تصدل لي تاع اللدماني تاع دميا تسسقادما دحرد دم سيبو زمتي تاع خالي عيتي واجب وي سنه منالو سلامتين ترسل لي زغل بارك الله فيك زين كنت احسن سنحكم علاتي نعم يا شباب تفضل احمد لله الكان عبادا ربي الكاخذ تحرج بانصارو نقبري وين جني نفلان تقرب كقرا ربي الكا تحرج حور شرك مخالوا جاء تقدم طيب قالتي نعم يا شباب مباشر. نعم نعم نقاش نقاشال كتحرض واجب قهونخل سنة القهونخر كم اول ن مرعى الكون ليس كذلك بارك الله فيك هاشم كما معلش بزيحنا تسماتكم نعم عبد الحفيظ بارك الله فيك اخونا عبد الحفيظ شمس يتقص له زله سوق بلا يغبعن طيب ثالث سيتي يا شباب ثالث سيتي وصلنا اي مترش ها يا شباب عادة. نعم زف العاده زف العاده سد فقد مخانم وبح سد ماني بارك الله فيكم سقع دلينا كنبلع دلينا ابسعه تزن حر واي حدا سابنا قعداي تخونو سقع اند حارد مالتي والله اعلم تاسع سا ساعتها ابز الله هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وجزاكم الله خيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته